بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسقى نارا حاميه تشقى من عين انيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا اسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نعيمه لسعها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه وأكواب موضوعه ونمارق نصفه وجرى بين بثوثه أفلا ينظرون إلى الابن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 وإن إن علينا حسابهم